بوك تو أتهاويس ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون هوتل مدى تكراري في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى شاور صالت نهي الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل نराला गरम पाणी येत नाही आहे لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن आपण त्याची दुरुस्ती करून घ्याल का ايمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه ايمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ خوليد تليفون नाही आहे. لا يوجد تليفون في الغرفه. لا يوجد تليفون في الغرفه. कोलि दूरदर्शनचा संच नाही आहे. لا يوجد تلفزيون في الغرفه. لا يوجد تلفزيون في الغرفه. खोलीला बाल्कनी नाही आहे खूप लहान आहे अलगुर्फा सगन अल गुर्फा सगन खोली खूप काळोखी आहे अल गुरफा मुअतमा जिददन अल गुरफा मुअतमा जिददन हीटर चालत नाही अततफी ला ताअमल अल तदफी ला ताअमल वतानुकुलक चालत नाही अल मुकायफ ला याअमल अल मुकायफ ला याअमल दूरदर्शन संसत चालत नाही. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. मला ते आवडत नाही. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. ते खूप महाग आहे. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. आपल्या जवळ काही स्वस्त आहे का? عندكم ما هو ارخص؟ عندكم ما هو ارخص؟ इथे जवळ पास youth hostel आहे का? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ इथे जवळ पास boarding आहे का? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ اتھے जवळ पास उपहार गृह आहे का? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟